قام في ظلمة الليل وحيدا ليدعو ربه وليصلي من الليل ما شاء له الله أن يصلي وغيره متقلب في أحوال متفاوتة فمنهم من غط في سبات عميق ومنهم من سهر على أفلام وأطباق ومنهم من أضاع وقته في غيبة ولهو محرم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 رتقت أنفاسه صعدا قائل يا من تها أملي نجني مما أخاف غدا ووهد أركانه جزعا ورتقت أنفاسه صعدا قا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 شد منه القلب والعضلا شد منه قلب والعضدا شد منه قلب والعضدا شد منه القلب والعضدا شد منه قلب والعضدا شد منه قلب والعضدا شد منه القلب والعظمة شد منه القلب شد منه القلب شد منه